Kulul amanabil Allah, wa ma'anzil ilain, wa ma'anzil ilai Ibrahim, wa Ismail,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 لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون